بسم الله الرحمن الرحيم أت أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من العباد أن أنذر أن لا إله إلا أنا فاتقون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 وعلامات وبالنجوم يهتدون أَفَمَن يخلق كَمَن لا يخلق أَفَلَا تذكرون وَإِن تَعُدُّنِعْمَة اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ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 فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تُؤْتِمُ تَعْمَلُونَ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 لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك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 من شيء نحن ولا آباء ولا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبد الله ويجتنب الطغوت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 ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنته الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم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 فيرزقهم على ما ملكت فيمالهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِي نَوْحَفَدَتَ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُونَ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 وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرًّا وَجَهۡرًا ۚ هَل يَسۡتَوُونَ ۗ الْحَمۡدُ لِلَّهِ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبۡكَمُ لَا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ لَؤۡلَآءَ وهو كلٌ على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه وَمِنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غِيبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبار أكنالا وجعل لكم وَجَاءَنَا رَبُّنَا سَرَابِينٌ تَغِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَغِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُم كَافِرُونَ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 التي نقضت غزلها من بعد قوتم أنك تتخذون أيما تتخذون أيما دخلا بينكم أن تكون أمّة هي أرباب من أمّة إنما يبلوكم الله به ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.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 ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فطروا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها نغفور الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادر عن نفسها وتوفى وتوفى كل نفس مما عبرت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آملا مطمئنة يأتيها رزقها رعدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 إن الذين يفترون على الله الكذب لا يخلحون متع قليل و لهم عذاب أليم وعلى الذين هدو حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون